بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفر ونستغفر ونعوذ بالله شعور أكتنا من سيئات أعهالنا من يعدين الله فهو المغسر وحيوء من فلهادي يا رب وأشهد أن لا إله إذا الله رحمنه لا شريك له وأشهد أن محمد الله ورسوله اللهم صد و السلام بارك على محمد معلمات رايحون فين السلام عليكم و الله وبركاته ما زلنا في قراءة الاخفاء غنى الاخفاء او طريقة قراءة غنى الاخفاء الاخفاء مع كل محروف ايه؟ الاخفاء المرة السادقة ان قرأنا النون السابقة النون النون مع حرف الايه قراناها مع الكاف وقراناها مع حرف الكاف في قلنا في كلمه واحده ممكن نقرأها في كلمه واحده الكذ قرأناه في كلمة واحدة في كلمة كلمة من وقولت فيها اخطاء أخطاء وأنا بقرأ كلمة منكم هو لهركم وقرأناه في كلمتين التنوين كراما كاتبين عندما قرأنا كلمة في كلمة النون المغفاة في كلمة واحدة كان مثال لذلك أخذنا مثال لذلك كلمة من شبي قرأها كذا من من انا قلت لك بتاعت الجنة طالع من خلي ما تقوليش مين من تأخذك من تحمل من هنا وصيت وكل الجنة طالع من ايه يبقى انا من... من... من من كوم وكمانا خاصة اني من ما هاش كده لي من من صفحه انتغل ده النون هنا قريبة من حروف الاظهار انه الكاب, الكاب قريبة من حروف الاظهار يعني نون حروف اظهارة يعني يعني لما بقرأ منكم بقول من من يعني يقول من من تطسطوط النون خلي بالك انت وانت ما بيسل تقولي منكم بتخفي النون في الكاب يعني يستخدم تجي اخفاء النون الساكنة اللي بعدها كاف ما زالت من أخطاء شو اللي انت ما زال فتك تخطي المقطوري من, من من خطأ من من كم نظرة نظرة فتك تخطي نازل من من خطأ ليه خطأ لماذا هو خطأ لأن وقتي القراءة النيم بعدها نون ساكنة وبعد النون الساكنة في الكاف يبقى كأنك وقتي القراءة جلنا شكل فت كأنك تقرئي نون يبقى يبقى الشكل يبقى فين ما فيش يبقى هيتقرا من فوق من كان كاء ذلك روبه في مخرج النون من من منكم لا شوفوا بعدكم انا هزي من خطا الشمال يبين لي مين مكسوره مثل قال نقول من قولي مين قولي من مين البعض قولي قليلك قولي من و هي مزارع من قولي ليس لو شفناك اللي انا شايفها دي من او لغلط لان انت لو قولي قولي من يبقى شكلك تشتكي المرايه و مشوفي وقت بتقراي منها تبقى شكل فكك الزال من شايفه اسناني من انت يبقى لي ان انا فتحه شفتيه واثنين باينه بقول ميل ميل هكذا خطر من منكم ليست من من خطا هذه قلنا مخخنا والمفروض ان نقول بعدها كذا المقصود انها قلنا ايه مرققه يبقى ازاي اقرا منكم من من دي في احنا بنعيد نحسب العتاقل كم نور البيت وللابد لها وما زلنا بنقراها خطا منكم منكم ايوه قراءه شوفي هي بعمل ايه مزيفه مين؟ مي عملت كده خضر ليست قرائتها مي مين؟ مين؟ يا بنتي مين؟ مين؟ كونفو مكان مخرج النون مي مي مي اي اي اي اي اي اي اي اي اي منكم منكم من ودي غنة صوت الخيط صوت الغنة من منكم من يعني بقول لها بتقول منكم نفس لأن أنا أقول قلت من الله أذ من وعمنا شفنا من كده صح ايه الخطا عن دلوقتي جواة هو اللي تغريه كده يبقى من عم عمل كده تقولي من كذا صح الصوت لازم اسمعها منكم لان يا بنات احنا لو اقلنا كل حرف هنتقن القراءه انا عايزه منكم اعلمكم حاجتين انا عايزه منكم أق... اعلمكم القراءة. القراءه بطريقه القعده النورانيه ازاي اقرا الحرف مستقل عن الحرب اللي قبله بدون سعادته بفتحته او كثرته او ضمته مش هاخد كل الحروف على بعضها حتى نتقن الحاجه الثانيه انت الوقت بتقولي منكم قالي مكسوره ترفعي فوق عشان تجيب النور الساكنه ليه ما زلتك تحت من من من لي بتقولي من صراحة شفاهين الكأنك بتضبي من من من من, من. ليه بتقولي مين. ليه بتقولي مين لي بتقولي من خبأ لي بتقولي من لي بتقولي من هذه ونعم من من من يؤمن مفقهما طب من منكم مين. منكم راعي الحرف المرقق الذي ياتي بعد النور الساكنه لتختاره لا ارفع اقصر صوت مثل ما تفعله من من بجيب لهن غنه مضخمه صوتها غير كده احسنتي قالت من كم من بطن تعطي الهدف بطاطا يا بنات من من كم من كم الورقه تفكر عليها خطر لماذا ليه لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا من لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا يا بنتي لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا منكم بس فيها غنه ليه بتقولي ايه دي بتقول ليه انا خطا ميل خطا هي بترفع الثانيه بترفع اقصى ثاني ميل بترفع اقصى ثاني ميل ميل ميل من كويس خالص يبقى ما نطق شوفوا ولو حد حرف, حرف معايا كل حد ما نطق حرف, حرف لو اتقنتي كل حرف لو اتقنتي قراءه في الغنه الاساسيه او ليه اضغام وعلشان الحق حق متحقق التشكيل يعني تشكيل اللي هي اتمام الحركات كفتحه وضمه لو اعطيتي كل حرف مخرجه وصفته هتحتفظي او تحفظي الضمه أو بدون تعرفه هتقراي الوجهين بكلاوه القران ولو كنت اميه كما رزق يعني بتبقي شفت المثل دي ما كانتش تعرفه فمين قبلكم ران يعني المسائل يعني انا دلوقتي عندي غنه فيها بنون بعدها كاف او قاف وقاف والكاف قريبه لحروف الاظهار اللي همز نهاء عين حاء اول منق يبقى رايمه منها يبقى سئ الغن الحرف ده قريب من حروف الاخفاء الاظهار يبقى سيب الضم يعني من من من اثنين اثنين صوتنا طالع من ورا كده من منكم منكم من كم من من لو لقيتي وين الطفائي الغنة يا هبه الغنة الطفائية هون بصوت الطفينة الرقيقة وانا كده كم من من من أول الطرفات أو الثانيك وقولني كرأت مخمة كرأتي الغنة في النوم التي بعدها كافه غير صحيحة يفزيع طرها من من ومن وكم دي خلي ذلك وين الطفائية هي كطفائي Ko, ko, tiada ko tiapu مين min min tu tu tu tu tu lah. Saya kata tu tu tu مين مين minjaskan minjaskan minjaskan مين مين مين minjaskan minjaskan مين minjaskan minjaskan minjaskan minjaskan minjaskan minjaskan ليس تخلي برح وخطأ الثاني يا جنادي. لو انا قلت منكم بقيت من اسم ما قلت صياح على حلو حاصل نور على الغنى والغنى ليست نبران الغنى عن اجي عند الغنى قلت منكم بقيت اسمه نبران ازاي تقولي البنتك ليست ده صوت طالع كبير صوت من الخيشوم. جزء من الجزء اللي هو جزء منها وجزء الثاني اللي انا بقول من من والثاني من و رح طالع التاني مع بعض بيقول للصور يمت بطيت من الداخل من هنا عملي النون وكل كل الصور منين من باب الخشي ما عطا تجيلي قد نسك صحيحة لا تجيش من من, من من من من او تجيلي خيشون دليل من وبعض نسك كده خيشونها بقول من من, من ماشي مش هكتبان مش هكتب صحيحه مين؟ مين؟ مين؟ منكم بدون مين؟ مين؟, مين انا من فوق خلو لا العيد الاسف اللي احنا شدناها النور القوية بصوت واضح خرج ان يخيشون ستبقونا قلونا انها صفة قوة قلونا صفة قوة من شاية انت مثلا مين مين من مين مين مين مين, في مين؟, الصوت من الصوت من هنا مين مين مين منين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين عندها مين مين مين من من ها مين لی بطوری من لی رفع اصل زنگ من من من خطب من من من از ماست پزشکان و از ماست دیل من من من فتح المخ مش ماي من من على الجميع في من عن شو اللي بس في كملا يمشي في النور اليوم؟ في الاسنان كده؟ هاي كده من تقولي من وحدة؟ نعم بالضبط هنا ايوه اي صوت الصوت اللي لفوق الصوت اللي لفوق العام كله واضحه صوره قويه وفي ال... وفي ال... الكلمتين فاطمه يا بنات مش من اثنين مين... مين مين مين مين صوتك بيبقى عالي عالي واضح مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مش قوي في رمضان مين مين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 جدا جدا جدا اصلا بتقع في المخرج وحرف الدين بتقع فيه اخطاء طبعا انتو عارفين من اول ان حرف الدين بحرف رقيق وصفاته ايه حرف شديد ليس به همسم ولا يجني صوته اين مخرجه حرف رقيق تظهر فيه من من لا يفهم معنى الاماله تظهر فيه الإمالة. لمن يقرا بشدة الحرف. شده نقطه الحرف والحرف الرقيق كما بك... ذكرنا كثيرا وسطا لا ايه ايوه أو لا ال... لو سمحتوا انا عايز المعلمات كلهم يحضروا لا درسا ولا لما تيجي تقراي حرف الجيم حولها برضو كالتالي جا في المقطع الثاني طرف من اين النقر نعلم مع ما يختيم الحرف الاول يبقى اج اج ج ج ج ج ج جو جي قوي شديد ايضا حرف جي وحد في شده وفي عدم في ان ولا في هم إذن طيب أنا في علمي يحرف النون الساكن ويأتي بعد جيم فيها إخفاء في هنا صفة إخفاء كيف أقرأ النون التي بعدها جيم كما يعني واحنا بنقول كده في إيه الجيم في النون مساكن وبعدها جيم في كلمة ثانية مسافة بعدها جيم زي كلمة أن طيب طيب أن جاءوا ازاي اقرا النون التي بعدها ج ايوه تفضل ان أم... صوتي ان أم... ان أم... ان أم... طب سنه حاجه ثم ننتقل عند الجا أم... بعض الناس مش فاهم هنا كده ان ان ان ان, أن حقا. انا بقول لك طقطم الثاني فيه على مستك كده اناب ذلك دي, كبيرة كبيرة. دي. دي يعني مش ممكن تكون قلنا انج ان ان دي ان دي قلنا الخونه بردك ليه بص تقرا النون بعدها دي ان ليه مثل ان مثل ثانيه علشان مرتج عنك النون بعدها أما تبقى نون وأنا بقرأ النون وبعدها ما ينفعش أقول أن جاء أهو أن جاء, أم. أم جاء ليه رفعت أخصار إزاي وجدت بقولنا من فخنا وبعيد تستني جدا مع النون أن أن أن جاء أم. أو أن أخرقت فكي يخلي لساني كان بتقواي ام ام قلت لك واقولي ام ام على فيكم ما تشيفيش شفعيتي وتقرا ام كان تتايي بقى من ام دي دي صغير يعني يعني طبعا انا حط نقطه شوفي قراقتي ام ام جا والدج جيل شريف ضغط على مطرح الجيل ان ان ان ستقن الشهمن الاخضر لكن كنت ان ان جاء والصلاه على ان جاء ان ان ان ان, أن. يعني هنا جاء أول مذل كلمة المذل هنا المناعه ايه اه يعني كان ايه؟ الأخوات اللي بيقرأ المدود كلها نقصة يا مذل يجي المذل بعمل المتاصل يا حرفين حرصي يا, يا ثلاثة تبتقرأ دلوقتي بنقرأ الحرف هو بطريقة الشاخدية في ألواء مذل هي المتاصل عيد يعني طابع كده عشان تكوني متقنة للمذل وقرأي حرف الجيم وقرأي حرف الجيم بشدته بعد ما جيه يطلب الفلساني النون طلب الثالث عند النون انتقلي للمخرج اللي هو الجيم ان جا ان جا ودي كده جنبها ما خلاص حايمه تقول ام لا لا يا الجيم شديده فييش ولا بينه ولذلك ان بعد ان جا كانك بتضغط كانك في المرحله وبتوقفي عند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 ان جمالك نقول مثلا ان الاكوان زي دائقه او حافه دائقه يبقى لو انا معلش اقول ايه لا جا جاء ابدا انت تقرا اقرا ما تسيش ان ان ان جاء اقول لك يا بنتي الذي يميل الجيل في دائه في نافحه احنا بنقرا في حرف يبقى افتحيها معتدله وانا قلت لك سابقا ان حرف المفتوح صوته لو هتنشنه شمال يبقى قدام راس كده فوق جاء دي وصفيه لا افتح اورتا ولا صح نقول جا ابدا زي بالضبط ما انا بقول اسم مثلا اي اسم مثلا بقول جاد جاد او, جادر. أو جميلة. جا ميلة. جا وليس جا يبقى هقرأ لان جاءه خلي بالك ولا بقرأ جاءه لان عشان بقى كده القراءة الصحيحة انت عندك رؤية النون بعدها في الاخبار طب تنسلف عند النون ينتقل عند الجين من غنظة قيم المقرب من غنظة قيم الغنى مدى اربح ركاة بعد كده هاتي الهمزة حققين الهمزة الأفتوحة ان جاءه الاعمى جاءه تتامل ها لا تستهدف الهمزه لانك تتعلم تبقى المد و تبقى الهمزه معاك وراء المد الهمزه التي وراء المد تبقى مثل هذا القبر حققت الهمزه من مخرجها ولان الحرف الاخير ها ضعيف ها منك لو ما كنتش فاهمه انك تدجئي مقرب الها ولا قري ان الاعمى فيش ان جاءه الأعمى اعمل... دا فقراءة صحيحة خلبي قدامها اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد لأنها هي كانت اختكو دي كانت ما شاء الله ما بتفتحش وكانت بإثنين بتشوفي لما تاخذي بنات القلاع الصحيحة قراءتك بفضل لا واحدة واحدة تبقى صحيحه ام صحيح لأن الماده دي يبقى منين لا ده لكن بعض منا بيقرأ الماده كله بحس صوته ولا منين انا سامره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 دي قراءة ممكن تبقى فتحه مفتوحه او تقليلي او جماله يبقى لازم تقرئي القراءه المفتوحه يبقى الأع... ما مفتوحه إسمعي حسي بأن المهد يأتي من جوزه صراح الـ A ما ما هو الفتن الجوز صراح ما هو يبقى لذلك تقولي ما, ما. ما. <تصفيق> وسطاً لو دي ما لديه بأيه؟ الأعمال والمتقنه يعني حبايبي بس ضروري التقدير علشان يعني تمشوا عليه ربنا يخليكم انا بقول كده مخبر لو انتوا قراي الحفظ واللي قال اعماء برده ده احنا بنقرا الحفظ ايه كيف اذا يقرأ الاعمى انت الاعمى وأنا بقرأها بصحه مع سيدي لا لا تخلي يمين ولا ارجع شمال لا تكوني غلطه في الطريقه ما تقولوش ورايا من فضلك اه ما نقولهاش كده ال اعما خطر اقولك باقي انت بتقرأي بزيج مضافية ال اعما الفحيح ال اعما ال اعما انسان <تصفيق> الاثنين <الأعمى تصفيق> الترخانيين اليمين واليسار لكن مش عايب اسمع صوتكم من صبلكم اللي هي بقولك ما تقرأيش لحظن كده الاولى الامالة الارض الترخي شدة في الأعمى خطأ، متأكد. الخطأ الثانية إن الإفراطين. ما ما ما ما ما ما ما ماهر ما ما ما. ما, ما ما ما من. ما مجده ماجدة. ماجدة. ما, ماجدة. ما ما دي إمالة ولا ما ما ما وافتح طيب يبقى دي هو قلنا إحنا هنقول أبت أليه الأعمى صح حد من وراء يقولي جاءه الأعمى صحر أن يا صحر مشكلتك يا أنا عندي حاجة في الغنة. بعض الناس لما تيجي دخل للغنى لما تيجي تيجي على الموت رح مخطيه طفل أنا مش الغنة مش ان ان مش الغنة ان مش لي فضحت طلع من فوق, ماشي من فوق. مش من ان ان ليس انت دخلت عم التفقير جاب ده تفقير جابي سمعتي حد من اللي يقول بيقول لي ايوه طيب اتفضلي سمعتي ما شاء الله عليكي انا فاكره ان الكبار هيتفوقوا على البنات اللي يا بنات استني والله يسعدكم يلا يا اهل الاعاده دلوقتي وانا بعرض لهم شريك الشيخ الفطري يشوفوا قد ايه روحنا كغذن الذهب لا لا الحروف كان لقلق ازي كده نقرأ نسمع كده ونتعلم نستجد ايوه حالتين تقرأي ولا جديد؟ لا أستطيع هل وبعدها؟ هل وبعدها؟ طيب احسنتي بحى؟ مش أن يا صوت الصوت عندك نزل عمك أن... انا بقولك الغنى فين يا بنتي صوتها متجا انت بيقعد. ما هو علاقه الشفاه جيم الجيم أحسري. ايوه الجيم ايوه لا استحل الجيم أكتر. الاعماء هنا إيمان. ايمان بنتك اللي بعدك اللي بعدها أنجناه. معاها طيب بس عرفنا الطفل الصغيره دي من اللي بتقول دي انت طيب يلا علي صوتك عشان اسمع يلا قولي أكون <تصفيق> آه طيب ماشي انا عايزه بس عندها ايمانه عم ظبطتلي الايمانه ما شاء الله لا الا بالله يا بت تفضلي تفضلي بصي يلا لا لموه السهره سلام صحيح بارك الله فيكم يا بنات مش قال مش قال قال بعيد دي تفقيم خلي بالك من الصوت بقى. أنا انا هوريكم الصوت الخطا هوريكم الصوت الخطا وهوريكم الصوت الصح مره ثانيه جاء ا ا ده تفقيم جاء ده تفقيم جاء ده ده تفقيم ده كتاب بنتي دي فاطمه خلاص ماما وحبيبتي قول لي صح يلا يا بنتي وانا يا اختي يا بنتي ركزي يا بنتي اسمعي يا حبيبتي ان المد يدور من الجوف والجوف فراغ الحلق وفراغ الفم انت هتزورني جاي جاي احلى ادونا فرصه عشان فكم ندي فرصه عشان نتعلم كلنا اللي وراها اللي وراها اتفضلي كانت وراها لا مش هعطي جيبتان امن امن امن انونا هي ايوه ايو ايوه ايو حبيب انت يا نجاح لا مش قام. انا ولا كأني قلت ده يا نجاح يا نجاح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 ضغطي على الجين وانت تطرينا مع بعضها ايوه كده أم جاء مش أم جاء خطي في النقطة على الجيم السديدة أم بارك الله كده في الماده تساكين أكثر لا أردين تجيبين نفس معاً بتهوى في في نفس في نفس في نفس في هوى في المرد ذا الزين والمرد للسطنية ولا المرد أم جاء قوية لحظة عشان هتضلع غلط بالوقت هنا الخطأ. الله حمد لله. فهمت الخطأ اللي لا لا لو على عن لله. فهمت. فهمت اللي عندك الخطأ هي بس لا لا لا أبداً. هي لو على على الخطأ من البنات اللي دي حبيبتي حبيب احسنتي بس لما جبت تجيب المد المد في هوا الوطرين اللي موجودين اللي دول مش مسؤولين مش جامدين ده جا غير جا تام لا استهتاري قوي يا خوي ادوكي مره ثانيه ادوكي فرصه تفضلي قريها احتلتي علمي صوتك احتلتي يلا اقراها لي لعبوتي ان اتناك انتبه انتبه ايه ان ان ان ان, ان, ان, ان, ان في هواء، في في ان جاء قرأيها أيها أن جاءه الأعمال ها في إيه بالوقف إيه في أسنى قبلها الأعمال قبلنا إيه بالطفلين الأعمال الأعمال الأعمال تبقى كده عشان كده بيتحرك هنا عميه الماء الماء الماء يا بنتي مش ماء من اول اليمين فوق مواقفا لا ولا كوارد. لا هي جاء ولا هي جاء. هي زنيعة يا بنت زنيعة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 J E J E J E. What is it? J E J E. It's a key. J E. That's it. That's all. J الورم تاني لا الوعاء الورم من ام لا خلي بالك يا بنتي صار معاك يا مروه مش معاكي ولا انت معطره من الاخر الله يقين تعملي تعملي قالك ان من تعالج لا دي الحاجه المهم الحروف هيبين في الامون والج حروف الحروف كلها كانوا عايزين نفس الخرجه طيب مين اللي بنمنع منها نور هذا نور مين يمين ما تخشش ابدا هذا الملك اللي أحزنتي لأنك مبيديش تفخرني تكتب تفخرني أحزنتي في الجيم لأنك كتب تفخرني أقول لذلك خضاني مش أن أن أي دكتورة خضاني ما تقفليش يا بنتي ما تقوليش أن مش, مش أبدا أن أن أن فوق <تصفيق> يلا يسير جنب بعض بالله لا مجان لا مش انجان انجان مجان يا حبيبتي مجان اجل اجل اجل اجل اجل اجل هل تريد ان تقول ان تقول ان تقول ان تقول ان تقول ان تقول ان تقول ان تقول ان تقول بعض لا أنت تقول جا جا جا جا جا تقول ان صحيح كده سنتي. انت ضبطت كده لو عرفت اخطائك بنت هتقرأي صح الجانب دائك الحمد لله شوف دول كانوا فكانت صح الحمد أيوه. من أيوه. أيوه. أيوه. أيوه. ذعي <تزعي> يوم اذ هان وامحسنت واحنا لا هل يود الا بما ما إلا ما ناخذ حرف هنا حرف ثاني اللي هو حرف النون آه نأخذ بقى التن... النوم مع نون مع الجيم، نون تكلنا مع مع الجيم، حناخذ التنوين مع الجيم، عين عين نون عين العين العين بداية، المفروض الحرف ها... ها... ها... يبقى العين يبقى عين عا... ع ع مش ع عاي... ع ع عين عين عين عين عين عين عين من يقرأ دي بتقول لي لحظه معوني عشان اقول لكم الفرق الايه الرئيسي هي عامل رصه رجعت رصه ورا كده برضه وان فيها مخرج الهاء مش مفتوحه الهاء مفتوحه فيها هي قاعده فيها ها ها خطا ليست ها هي ها هاله هاني هادية تقرأ هاء ها. ها فتح هاء في هاء في هاء في هاء تقرأ في عين جارية كيف تقرأ؟ في عين جارية جارية جارية بخرج جارية ذاتية اقرأي هالي ايؤلاء اللي من اول في خطأ في خطأ خطأ عندها كده اقرأتها يا بنات قالت تستاذروا عشان تعرفوا الصح قالت في في الخطفك الغير صحيح واصبح المد الذي يالك غير الغير الصحيح في بقى ايه حاجة في القرآن نفسه كده والصحيح في خطفك He قال في صارت و بنات ألفت حتى بفكر في في ليس في قالك الداري اسم عين عين عاين نون رقيقه ذا رقيقه المد رقيق والياء رقيقه اعيد قامه ثانيه بارك الله فيك أو الحمد لو خلنا من المحاضرة النهار دائمين فتحت كده يبقى تفايا على طيب ها شوفوا الغلط دلوقتي عندي نفس الخضر فيها فيها عين فيها أنا بس احتقى محتلكي من أمان كبير أنا بقول بالساحة ها ها ابدا ده الفرحة من معتدله ها ها انا بقول ها ها خطط. يا رينتي في الواحدة قولي في في هاتي بيا في في في أنا عايز أسمع شو اللي فيها قصص بقى أقصى يقولي في في في في, في. في منها عين جارية بعد كل ده عشان تكلمي مع الاولاد بالتليفونات رايها ليها عين جارية جارية كده صح جارية مظبوطه الجيم مسطحه كده جارية صحيح جارية طيب. ليها فيها عين جارية جاء خطط جارية. وصفا يا بنتي وصفا اذا وصفت لازم تقوطه ايه تفضل يا ولد اخيرا جميلة فيها عين جارية وصفا طب انا عزيزتي تسمعولي دلوقتي هل رايت كل ده لازم السبب وأعيد فيه لسبب أنا أريد أن يا بنات القراءة في القرآن تحتاج تمرين وفهم لو فهمتم إنتي كنت تفخير وإنتي تجي بإيمانة وامتى تجي بالحرف المكسور مكسور فيها عين جارية في كده تفرح انت تتنعم فيها عين جاريه خلي بالك معاي النن, النن دي نقلي دي نبه بتخص على الغنا انا بحقة أنا مش طيب فيها عبارة عي... فيها عين جارية عين جارية فيها عين جارية وسطا عي... عي... فيها عين عين عي... أع... أع... عين حيون عين داريه انتو عين دوره دوره عين فيها عين فيهم تقراين الحمد لله الحلقات دي انا هتسعد عشانك انت ان شاء الله يلا حبيب فيها عين جاريا احسنتي بس اكتري شكرة جميلة يلا يلا يا عبي فيها عين جاريا احسنتي كنتي اللي عند الباب اللي وقفيني اي وانت الاثنين حنان فيها عين جاريا أنت عمري جاء وأنت جيت من أول المحاضرة مش نف ولا كلها. طب في أي من الجارية؟ ندمت جاء هات من الجو. طيب هنسمع أسمع في الوقت نفسه طريقة رائعة. أحتالتي اسمع وضاع كده بنات الفصل إيش كلفتوني رحني أوضع عليه. وهنعلق برضه على ااا في الان عايز أقول انا عايزه اعلق على يجعلوه شوف الضمه في اللام ياد يا جعاله لووو مش لو. لو. لو. يقرأها لووو قطع يقراها ضمه تعرضت يا جعاله يا لام ضمه لوو يبقى يا يا جعال رأى كده المنزولة كده انتله الشيخ العرصلي اي فتحة بعمل سهيل بيتضل فتحه ما بيختلف الفتحات ليقرأها يا جعال هنقرأ في كم هذه هذا يشعرون مشرون قرون وجاءوا سيفين وجاءوا وجاء الرياض وجاءوا سيفين وجاء جاء لا لا لا. وسوف. ما تعينا. شوف المادة الطبيعي كيف أنت؟ وما أنت؟ وما أنت؟ وما أنت؟ ألا أنت؟ قريبا من وما أنت بمحمد؟ لا. إزاي بيبطي الحرب بدون تعالفت يا لما يفتح بقل أنا بشعر بي وأنا كأمن شيء انه فهد مفيش في الانفعالات اللي احنا بنعرف تحبوك عن آخر نا بي, مؤمن. بي مؤمن. ها. لما تيجي للمد؟ لما تيجي لقراءه الماده صادقين صادقين, صادقين صادقين صادقين انت بتختلف المدى انت لما تيجي تقرا المدى صادقين او بقواها صادقين لان هنا حرفين دائما الشيء الحمضي في مده يعلنك انك مكانت حرفين بطريقه قراءتك صادقين صادقين هنا حركتين كيف كاذب كاذب عالم من شايفين تصبر جميل تصبر جليل مثل شرطرون تران احنا كده كانه قاعده تصبر جليل هنا فصبر،, فصبر جميل فصبر جميل فصبر اسمعوا الايه بعد رن. فصبر جميل جميل على على حركتين اربع حركات سيام سيام يا سيام سيام دلوه وه وه علينا النوراء لا شوفوا بذوره بيقرا يا بشره بشرى ها ذا وغلام فدان مش هذا ولا هذا هذا الوناب هو ضمة الغيب لام لام لا مش لا شو شو هو بيخرج يا بنات بما يعملون بما بما كثر بكسر الباب مش بما بنا ب ب د ديننا الباء مفتوحه حرف كامل في كسره اثنان الحركه بما حرفين بما يعمل وما بيقراش ببطء ولا بي تمام فتحتين مفتوحه وتاء شايفين المد في الزاهدين الزاهدين يختلط المد؟ قال وقال, وقال, وقال شفت الفصل بين الميم والراء؟ سب رأتيها على بعضها؟ من رأتيه؟ <تصفيق> نستحله هو شوف, ال... شوف ال... <تصفيق> وهو بيقرا بنات او نستحله هو لا مش نتخذه و... نتخذه و... لا مش نستحله هو نقول نستحله ولدا او نستحله ولدا لا لانها مع الواو هو بيقولها او نستحله هو ولدا هو واو يعني بيجيب مخرج الواو من مخرج الواو ثابت مش نستحله من... ولدا وا. وا وا وا او او, أو. بس لا تستخدمه دا ولا داب بعد كده أو لا في هو ولا حركات <تصفيق> <شايف> المد <تصفيق> تأويل نشاهد الذين في مد حركتين والله حركتين انظر الفتح من الراس حركتين المدود الطبيعيه حركتين ونعم ونعم What